السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية اهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع تحدثنا في الحلقة السابقة عن ذبح اسماعي وتعرفنا كيف وصل الخبر لابراهيم عليه السلام وكان في رؤيا منامية وكيف كان تأثير هذا الخبر عليه صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان بردا وسلاما على قلبه كما كانت النار بردا وسلاما عليه لأنه مؤمن بأن كل ما يأمره الله به في مصلحته وأن الله تعالى لا يبغي إيلامه ولكنه يختبر قلبه فأظهر لله تبارك وتعالى وهو على يقين من ذلك أنه مؤمن ومستسلم لله تبارك وتعالى ولكنه أراد أن يأخذ إسماعيل ثواب الذبح وأن يتعلم إسماعيل أيضا الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى فقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وكان إسماعيل الذي رباه إبراهيم عليه السلام على نفس المستوى من التسليم واليقين بما عند الله تبارك وتعالى فقال لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر وجعل الرؤية المنامية جعلها أمرا من الله تبارك وتعالى وأكسبها الشرعية فقال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وتحدثنا عن دروس كثيرة من هذا الموقف لأنه بالفعل مفعم بالدروس المستفادة التي يجب أن تقف معها الأمة كلها تقف معها الأسرة المسلمة الأب والابن والأم الأسرة كلها لابد أن تتعلم من هذا الموقف الكثير أن كلام الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي رقم واحد في حياتنا أن نفعل سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن نفعل شرع الله تعالى في حياتنا وبعد ذلك ننظر ماذا نريد نحن واليوم إن شاء الله رب العالمين مع تاريخ الأمة الواحدة في حرم الله الآمن، ولكن في البداية نرحب بأستاذنا وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلاً وسهلا ومرحبا سيدنا الدكتور جمال. يا مرحبا بك أستاذ الشيخ. بدايةً دكتور جمال عايزين نعرف إيه مقصود بالعنوان اللي إحنا بنقوله ده؟ ما المقصود بتاريخ الأمة المسلمة في حرم الله الآمن؟ الحمد لله القائل إن هذه أمتكم أمّة واحدة وأن ربكم فاعبدون.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 أيها الناس إن ربكم واحد وإن الدين واحد وإن الأب واحد والذي علمنا صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم الله. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل حزن سهلا فاللهم اجعل أمرنا كله سهلا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم فهم سليمان فهمنا اللهم علمنا وينفعنا بما علمتنا أود أن أذكر ابتداءا أن الهدف من هذا اللقاء والذي سبقه والذي يليه الهدف أن نتعرف على العناصر الفاعلة التي كان لها دورا فاعلا في قصة الصراع عناصر التي كان لها دورا فاعلا في قصة الصراع في محاولة للتعرف على كيبية مواجهة شياطين الإنس والجن الذين يقفون للإنسان بطريق الإسلام وبطريق الهجرة إلى الله وبطريق الجهاد بالنفس والمال وبطريق الدعوة إلى الله عز وجل والمقصود بعنوان تاريخ الأمة المسلمة في حرم الله الآمن على عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القصد تاريخ الأمة المسلمة في حرم الله الأمان، وما حوله والمقصود حرم الله الأمان ده هو قلبه، لا أقول الجزيرة العربية بل قلبه العالم كله. في الحرم الأمان يعني ارتباط. كيف أن مكة هي مركز العالم الإسلامي كله أو العالم؟ العالم كله. يعني مر في مركز العالم والكرة الأرضية في مركز الكون. المهم الارتباط الوثيق. أنا أعوز بالقصة تاريخ الأمة المسلمة في حرم الله الآمن ومن حولها منذ عهد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وحتى قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كنا لن نتلاود لأننا إحنا لأن إحنا الآن حيال سيرة وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يعني ودي مرحلة اللي بينها وبنسبعة محمد 2500 سنة لكن أنا تعرض بسرعة للجراهم والخزاعيين والقريش لمحاولة التعرف على امتداد هذا التاريخ في جزيرة العرب. يعني تعرض لهم من خلال حديثنا عن بيت الله الحرام وليس من خلال حديثنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث هنصل نعم عشان نصلنا. لكن وإحنا نعرض وإحنا ما نعرض لحنو لا نشتز الآن يعني سيرة إبراهيم وإسماعيل في حرم الله الآمن بمعزل عن تاريخ الأمة الإسلامية. منذ أقدم الدهور فهذا الجزء من تاريخ الامه الإسلامية يرتبط بسيرة آدم عليه السلام وزوجه اللذين نزل إلى الأرض واسس أول مجتمع بشري يدين على أرض الإسلام انطلاقا من حرم الله الامن وامتدادا شرقا وغربا ويرتبط ارتباطا وصيقا هذا التاريخ تاريخ الأمة المسلمة في حرم الله على عهد إبراهيم وأسماء عليهما السلام وأن جاء بعدهما يرتبط ارتباطا وثيقا بعشرة قرون على الإسلام بين آدم ونوح عليهما السلام وأيضا يرتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمعات الإسلامية التي تأسست على أكتاف الناجين من الطوفان بقيادة نوح عليه السلام وانطلقت مسيرتها في الأرض كلها ويرتبط أيضا بتاريخ الأنبياء والرسل الذين بعثوا في في هذه الأمة ثلاثمائة وبضعة عشر سنة إذن نعم. نحن نعرض لجزء من تاريخ الأمة الواحدة خير أمة أخرجت للناس. ومن ثم كان عنوان الحلقة تاريخ الأمة المسلمة في حرم الله الآمن وما حوله إلى آخر هذا العنوان وزت, وزت في حرم الله الآمن في جوار بيته العتيق نعم نعم. نعم. طيب دكتور جمال حرم الله الآمن والبيت العتيق كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام سدنة فيه وبعد ذلك كان الجراهمة، وبعد ذلك كانت قريش، ولكن على طول تاريخ البيت العتيق لم لم يملكه أحد. ما ماذي لذ ذلك؟ يعني هو سبحانه وتعالى أولا جعل البيت العتيق نعتق أن عتقا من الجبال رياح لا يملكه أحد ولا سلطان لأحد عليه، إنما الأنبياء الرسل. والذين يتولون الإمامة في حرم الله الآمن أو في بيت الله العتيق أي في مكان هم خدم وسدنة لهذا البيت عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وارحين للبريس أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود فإذن هم, هم زي بيقول خدم لهذا الحرم فلذلك هم خدم في بيت الله تبارك وتعالى يعني أشرف خدمة أن نكون خدما في بيت الله تبارك وتعالى نعم أتعاني. واضف إلى ذلك نلاحظ أن أم إسماعيل حينما وصلت إلى جوار بيت الله العتيق وتفجرت زمزم وجاء الجراهم ليقيموا بجوارها سمحت لهم قالت بشرط لا حق لكم على الماء يعني إذا حتى ماء زمزم فيش حد سلطان عليه تفتع ربنا حتى لا يتحكم فيه حتى يتحكم في فيه في بالبيع والشراء نعم وهذا المقصود بأنه فهنا يأتي أهمية هذا الجانب طيب هذا عن دلالة أن يملكه أحد على طوال الزمن ولكن ماذا أو مدين ما الذي كان يدين به سكان هذا البيت العتيق قبل بعثة وأثناء وأثناء بعثة إبراهيم عليه السلام يعني من المؤكد من خلال الدراسات التي قدمناها في الحلقات السابقة أن الجراهيم على وجه التحديد الذين كانوا يجاورون أم إسمعين يعني كانوا موحدين مسلمين لأنهم الغير غيرهم متصور أن يقبل إبراهيم وزوجه وابنه أن يعيشون في جوار ناس يشكون بالله عز وجل وهم يعلمون جديدا وإبراهيم عليه السلام ربنا جل وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ بواءنا لإبراهيم وكان البيت أن تشرك بشيء لازم يقوم على التوحيد أن يقبلوا بوجود ناس يشكوين على الجرائم لازم سياق لازم سياق الأحاديث وأليات القرانية أنه لازم يكون مسلمين يعني ولكن وجود سيدنا إبراهيم وكونه يترك زوجه وابنه في هذا المكان هل تركه في هذا المكان أو تركهم في هذا المكان لأنه لا يوجد فيه غير مسلمين مثلا أم أنه تركهم لأن الله أمره بذلك أي نعم كان نعم. بقى في مسلمين ما فيش مسلمين ربنا أمر أن يتركهم في هذا المكان فتركهم نعم هو لا شك فيه أنه هو مأمور لأن هذا أمر من ربنا أن يصطحب زوجه كما قلنا وابنه إسماعيل عليه السلام وأن يتركوه بجوار بيت الله العتيق وكما قلنا المرة الماضية أو مرات أخرى أن كان البيت كالأكمة الرابية تأخذ السيول من عن يمينه وعن شماله نعم. وهو حينما خرج يعني او استودع زو... الله عز وجل زوجة وابنائه جال استقبل بوجهه البيت الا اللي كانت تمثل البيت في ذلك الوقت رب اني اسكنت منزلاتي والي غير زائر عند بيتك المحرم ربنا نقيم الصلاة فاجعل افيده من الناس تهوي اليهم نعم. فكان ال... ال... كانت الايه الافاده الناس اللي هم الجراهمة القبائل الجراهمة الذين جاءوا الى جوار ام اسماعيل لكن على الاقل شهد دكتور جمال يعني ان يعني اريد ان اسال بشكل اوضح ما الأدلة على أن الذين يسكنون البيت العتيق كانوا من المسلمين خلاف هذه المسألة لأن سيدنا إبراهيم لم يخطر المكان طواعية أو بدأ يفكر في مكان فيه مسلمين فيروح فيه لا هو ذهب هناك لأن الله أمره بذلك وليس لأن أهل هذا المكان من المسلمين هذه واحدة الأمر الثاني صمه قوم سيدنا إبراهيم كانوا غير مسلمين ويعبدون الأصنام وأبوه كان يعبد الأصنام وكان إبراهيم يعيش بينهم فليس السبب الوحيد في ان احنا بنقول ان هما, ما كانوش إن هما كانوا مسلمين ان ابراهيم عليه السلام ترك ابنه وزوجه هناك ولكن هل هناك اديل لا اخرى لا اديل لا خسيني نكون ان ابراهيم عليه السلام عاش بين ظهراني قومه على ارض الرافدين يدعو الى الله عز وجل ويأبر بالمعروف وبعد حصلت المفاصلة وبعدين محاولة قتل إبراهيم وبعد نجاة إبراهيم وبعدين كانت النتيجة ولاجئينه ولوطن الأرض التي باركنا فيها العالمين انطلق يؤدي فرض الله عز وجل على أرض أخرى وكانت رحلته إلى مصر ثم بناء بهاجر على أرض الأرض البيت المقدس وبعدين أميرة هنا لازم أميرة أن يصحب زوجه والطفل الرضيع ابنه إلى واد غير زجر بجوار بيت الله العتيق. نعم. يعني والسؤال الآن ما الدليل على أن سكان هذا المكان كانوا من المسلمين؟ يعني هو يعني لا نستطيع أن نجزم لكن مما لا شك فيه على الأقل أنهم يعني ما كانوا يعني ما فيش انحرافات كانت تدفع أم إسماعيل لأنه ممكن إسماعيل تقول لا ده طلبوا من أم إسماعيل السماح بجوارها. وهي أخلاقهم... التي تربت على الإسلام على أقل يعني ما يعني ما فيش على أقل رزائق أخلاقيه ما فيش مثلا أنهم كانوا يحملون أوسانا معهم أو يتعبدون إلى أشياء تلفت نظرها بيا كان البيئة دي كانت بيئة نظيفة طاهرة في ظلها ترعرع رع إسماعيل عليه السلام وتربى تربية إسلامية في كنف في أمه فإذا يعني من الواضح وإن كل طبعاً يعني بالإضافة إلى ذلك نحن في جزيرة العرب سبق رسالة إبراهيم عليه السلام رسالة هود عليه السلام وسبقها رسالة صالح عليه السلام وصرفها أيضا رسالة رسائل سماوية سابقة فإذن دي ممكن يكونوا أناس من الذين بقوا على الفطرة من الأحناف الذين كانوا يعيشون في جزيرة العرفة لكن لا نجزم أنهم كانوا مسلمين بئة بالمئة وإلا ما يعني آآ آآ وإن كان الشيء الذي أميل إليه أيضا أن إبراهيم عليه السلام حينما جاء ليطارع تركته أكثر من مرة لم يجد نجد توجيها واحدا يتعلق بالأشخاص الموجودين في الجراهيم الموجودين في جوارهم ولذلك يقال حتى في التاريخ أنهم استمروا على الإسلام فترات طويلة وبعد الحصى انحراف هل يطرى بسبب دعوة بسماعيل لأنه إبراهيم كان نبياً. هذا له... هذا الانحراف استلزم أن يكون إسماعيل أيضاً نبيا ويدعو قومه. فهل كان الإسماعيل رسالة وإلى ش... أي شيء كان يدعو؟ نعم هو رسالة إسماعيل كانت في الجرائم في, الج... في, في جوار حرم الله الأمين وقد امتدت إلى جزيرة العرب وده أذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقاً الوعد وكان رسولا النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية فطبعا صاحب رسالة يعني من الثلاث مائة وتسعة عشر رسولاً. وكانت له الإمامة يعني الإمامة التولي أبيه وأيضا هو الذي عاون أباه في رفع القواعد من البيت العتيق وكان في جوار أبيه حينما أمر أن يؤذن في الناس بالحج وأن يعلمها الله مواضع مناسك الحج فكانت له رسالة يدعو فيها إلى إفراد الله وحده بالعبادة وفيها أيضا أركان الإسلام والصلاة والصيام والزكاة والحج وأيضاً فضائل الأخلاق الصدق وأيضاً بر الوالدين، فاذا هو في رسالة كانت لإسماعيل عليه السلام في حرم الله الأمن، يعني لازم. لا فو بعد إسماعيل دكتور جمال، من هم ولد إسماعيل؟ ما من مقصود بولد إسماعيل؟ يعني هو ولد إسماعيل لأن إسماعيل عليه السلام لما تزوج من الجراهمة يعني تزوج فتاة أنجبت له 12 ولدا. ما شاء الله. أخبرهم نابت. و... واحد تاني اسمه خيذر ونابت هو يعني آ... آ... من ابناء إسماعيل يبقى هنا الجراهمة هم أخوال نابت ابن إسماعيل عليه السلام و... ونابت ابن لذي... إسماعيل دكتور جعلان هو الذي كان من نسله محمد صلى الله عليه وسلم نعم النابس هو, هو الاسكان من دعف حيث هم الكرة سلاته إسماعيل عليه السلام كان من سلاته محمد صلى الله عليه وسلم و... وده الشيء الذي يلفت النظر أنه يتسل... يتزوج إسماعيل عليه السلام من من الجراهمة مش ممكن يتزوج فتاة مسلم <تصفيق> <تصفيق> مش ممكن يعني هذا غير متصور <تصفيق> <تصفيق> هذه الزوجة كانت أنهين فيهم احنا عرفنا إن هو تزوج بامرأة وجاء إبراهيم عليه السلام وقال له غير عتبة بابك وبعد كده رجع المرأة اللي بعدها وقال له ثبت عتبة بابك فهو كان يعني تزوج مرتين سيدنا اسماعيل التي تزوجها من الجراهمة هذه إيش كانت إيش الأولى من الثانية الثانية طبعا الثانية المسلمة الثانية المسلمة المسلمة وبعدين يعني الشيء الذي يعني يعني مش متصور ان ابراهيم واسماعيل يطهر البيت مطلوب ان يطهر البيت الطائفين والعاكفين والركع السجود والناس الموجودين في حرم الله اللي ما بيركعوش ولا يرزيز لا يعني اذا اللي تؤكد من البيت لي... كان فيه طائفين وراكعين و... نا سجود نا وهو نا هو إمام لهذا البيت وسادم وخادم لهذا البيت، فإذا دي هذه من الأدلة قال مش معقولة إن إبراهيم عليه السلام إن يسمح لابن إسماعيل أن يتزوج بفتاة مسلمة أو من أسرة غير مسلمة، يعني لازم أيضا دي... كما رأصنا نتذكر إن إن كل النبي إبراهيم عليه السلام يبقى إماما للمسلمين وكمان بعد كده من بعد تكون إماما لإسماعيل عليه السلام. الإمام ده للمسلمين مش بلاز من الناس يكون في مسلمين نعم آه إمام من يعني امام من يعني <تصفيق> إمام لوحد يعني يعني يعني يعني كان يعني. إمثال أبد أن يكون مسلمين في الشيء الآخر إن هو آه واضح آه إن يعني أدلة أن هؤلاء القوم كانوا مسلمين أدلة كثيرة أستاذناك نستأنفها بعد الفصل وشهدين الكرام ما زال الحديث عن هؤلاء القوم الذين كانوا يسكنون البيت العفيقة أثناء وبعد بعثة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وكيف أن هؤلاء القوم كانوا مسلمين نستأنف الحديث بعد الفاصل أهلا بكم من جديد ما زال الحديث مستمرا عن هؤلاء القوم الذين كانوا يسكنون البيت العتيق قبل وأثناء وبعد بعثه إسماعيل عليه السلام دكتور جمال قلنا ان هؤلاء القوم كانوا من المسلمين وحاجة دللت بغير دليل او باكثر من دليل فماذا ايضا عن هذه الاليلة وطبعا لما حينما ارسل اسماعيل في قومه من يعني من الشيء الطبيعي انه اسلم اذا كان الناس اخرون من جوار الجرهيمة او من خارج يعني من داخل الجزيرة العربية فيعني اذا لانه مرة اخرى الامامة كانت لهما في بيت الله العتيق للمسلمين وكان إماما للمسلمين مما يدل على أنه كان هناك من المسلمين الذين كانوا حطونه وكانوا يحطون رحالهم إلى جوار بيت الله العتيق في مكة الط or من القبائل العربية التي كانت تحط رحالها مش لازم بالضرورة الجرائم التي كانت تحط رحالها إلى جوار بيت الله العتيق على عهد إسماعيل والغالب إن أهل الحرم طبعا يعني كانوا لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام قالوا إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود فإبقاء لا يسمح أن يكون في حد يشرك بالله عز وجل يتواجه على الأرض حيث لنا حتى الآن الدوابط هنا الآن ممنوعة للمشركين مكان المشركين أن يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فمن أسف أن ينعو على تقوى من الله خير أم من أسى بذيانه على شبه جرب يعني إذن ده مهاري. مؤسس نعم. هذا بيت يؤسس على التوحيد منذ أول لحظة منذ وضع أساس هذا البيت آده أو حينما بداته الملائكة أو كان هذا البيت على التوحيد نعم. كما أن الذين كانوا يحجون البيت العتيق على عهد إبراهيم وقبل إبراهيم وهو ربنا قال طاهر بيت للطائفين والعاكفين والرقع سجون الذين كانوا يحجون البيت العتيق بمناسبة حج البيت العتيق دكتور جمال يعني ورد أن هناك أنبياء كثيرون قبل إبراهيم عليه السلام حجوا إلى البيت العتيق هل هذا الكلام صحيح؟ ومن هؤلاء الذين هو في أكثر من رواية من الروايات التي تشيروا إلى يعني أن أولا نوح عليه السلام وتشير إلى هود وتشير إلى صالح وتشير إلى موسى وتشير إلى يونس وأحاديث كلها يقوي بعضها بعضا أنهم جميعا حجوا إلى بيت الله. يعني والذي وهذه الأحاديث يعني ذكرها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في حجه يعني من ضمن الأعراف. ولكن الله من الواضح دكتور جمال أن هذا يعني هذا الحج كان مختلف عن حج اليوم يعني. يعني هل كانوا يأتون نفس المناسك يعني هل كان فيه زمزم ما كانش فيه زمزم هل كان فيه سعي بين الصفا والمرواء أو كيف كان؟ من الذي قال إنه ما كانش فيه زمزم؟ يعني مش زمزم ظهرت مع إسماعيل عليه السلام. يعني كانوا يعني قبل نعم نعم يعني هو يعني لا شك فيه هو نقدر نقول كان يحجون البيت العتيق كيف كانت المناسك هي قد يكون الطواف والسعي والوقوف بالمناسك يعني في مواضع أخرى لكن هو يعني هو كان كانت زيارة للبيت العتيق مثلا أو أو يعني حج بكيفية لا نعلمها يعني يعني الحقيقة هو في حديث صحيحه كلها يقوي بعضها بعضاً أنها كانت يعني يعني صلى الله عليه وسلم يقول حتى أت على ثنيات الجرة كأني بموسى عليه السلام على بكرات حمر له خطم من ليف له جوار بالتلبية يبتغي البيت العتيق جال يكون يبتغي الطواف والسعي بالبيت العتيق يعني مش لازم بالضرورة مناسك الحج كما وضع أساسها. إبراهيم عليه وبخصة أن كل أمة لها التشريع الخاص بها بما فيه الحج بشكله المعروف اتضح بهذه الطريقة وبهذه المناسك مع محمد صلى الله عليه وسلم يعني يعني ولكن هي إن عمادها زيارة بيت الله العتيق والطواف بهذا البيت العتيق واستلام الحجر الأسود والصلاة فيه يعني دفحة ذاته أعتقد وتعظيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقل إنه أول بيت يعني يوضع أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة ها؟ فيها آيات بينات مخلق. ومن دخله ولله عن ناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيله نعم. بل يقال إن سفينة نوح في أسنم الطفان طافت بالبيت الع... في روايات يعني نعم. لكن في النهاية البيت العتيق لأنه وضع في الأرض مع نزول آدم عليه السلام سواء كانته البناء ملته البنائكة وبنها آدم عليه السلام كان محط أنظار واهتمام وجذب القلوب نعم إلى نعم هذا المكان نعم. ما زال الحديث عن ولد إسماعيل مستمرا فهل ظلت الإمامة لهم دكتور جمال أم أنها ذهبت عنهم بعد ذهاب إسماعيل عليه السلام يعني اللي حصل بعد فترة من الزمان بعد موت إبراهيم وإسماعيل عليه السلام يعني استطاع احنا الشيطان في معركة الصراع يجلس للناس بطريق الإسلام والوسوسة يريد كما ورد في الحديث خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم نعم. يعني من الثابت الآن حينما نقرأ تاريخ هذه المرحلة ما بين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام حتى فترة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الله أنه عم. نجح الشيطان وشأوزين نقول له اجتطاع الشيطان أن يجتال قطاعا من الناس عن دينهم قطاع مش نقدر منها نقول هذا الشيء شامل لكن افراد حدث ذلك ويبدو ذلك في كيف استطاع يعني؟, يعني ما الانحرافات التي ظهرت على هؤلاء القوم وبها نستطيع نقرر نجاح يعني ما ذكر استحلال حرمة البيت العتيق والظلم داخل حرم الله الامن واكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل بالبيت وظهر منهم من الفسق والفساد يعني ما شيء لا نريد أن نتكلم عنه يعني أخطر ما فيه الشرك بالله عز وجل استحلال حرمة البيت العاطيق ظلم من دخل وأن ربنا يحرم يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله يوم القيامة أنه لا يسخ بهدم ولا يفزع طيره ولا يقطع الرطب من نباته ولا تلتقط لقطته إلا التعريف فكون أن الناس تستحل حرمة الله وترتكب من الجرائم تستحل الدماء في حرم الله الآمن كون أن هي يعني تستحل تروع أو لا يروع صيده ولا يختلى خلاوة ولا يقطع الرطب إلا من نباته وكمان الناس اللي كانوا يبيعوا ويشتروا لا يستطيعون أن يستخلصوا ويظلموا بداخل حرام الله الأمن هزيم من التي وقعت في حياة الجراء وطبعا يعني كونه الإثم هو من الأمور التي يبغضها الله تبارك وتعالى فكونها تقع في بيته الحرام فهذا أشد بغضا وأشد يعني يعني هذا المعصية في بيت الله الحرام عظيمة كما أن الحسن فيه عظيمة وكما أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة نعم أشكر ربنا قاله من يورد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ليس من يعص الله على بساطه كمن يعصيها البعد نعم فهنا هنا الظلم فلذلك هنا وقف الراجل اللي هو... ما هو يعني هنا يعني يبدو سؤال يعني هل هؤلاء القوم الذين انحرفوا هكذا عن الجادة وانتهكوا حرمة البيت العتيق هل حرموا أيضا من يأمرهم بالمعروف يأنهاهم عن المنكر أم أن كان فيهم رجل رشيد يعني ذكرت يعني كتب التاريخ التي سجى السلف فيما يتصل بال أن في واحد اسمه الضادة بن عمرو الجرهمي يعني يعني و... كان فيه نوع من الإيجابية يعني عارف أن طالما ربنا مكن الله لهم في الأرض فالذين إن مكننا في الأرض الضادة بن عمر الجرهمي يا دكتور جمال. هو يعتبر نسيب سيدنا إسماعيل سيد من خ... أخوة ما أخوة الجرائم أخوال إسماعيل؟ آه يعني سيدنا إسماعيل تزوج بنت هذا الرجل؟ أخوال أبناء إسماعيل، أخوال أبناء إسماعيل. آه. أخوال أبناء. آه. يعني سيدنا إسماعيل تزوج بنته؟ لا أدري ابنته على وجه التحديد؟ نعم يعني على وجه. كانوا يقولون أن رصاصاً الجوز بنته وأتى منها بثنى عشرة. آه ولدا آه منهم آه آه نابت و. وقد يكونوا من زوجات يعني يعني أكثر من زوجة مثلا لكنه هنا. هكذا لأن كل هذه أقوال يعني مفاهيش أحاديث صحيح يعني, يعني كل هذه واردة في كتب البداية والنهاية وكتبه ابن كثير وأكثر من كتابه فلذلك احنا نقف عندها المهم أنه وقف مضاد بن عمرو الجرامي خطيبا في قومه يذكرهم وهذه الخطة يعني فيها معالم كثيرة فمن أي شيء حذرهم وبأي شيء أمارهم يعني هو النص يا قوم ابقوا على أنفسكم وراقبوا الله في حرامه فقد رأيت وسمعتم من هلك من صدر هذه الأمم قبلكم قوم هود وصالح وراقب. كان يفعل ما هم كما ما كان يفعل الأنبياء. أيوه. أن يذكروا قومهم أيوة بالسابقين. أيوه. قال وراقبوا الله في حرامه وأمنه فقد رأيت وسمعتم من هلك من صدر هذه الأمم قبلكم قوم هود وقوم صالح وشعيب فلا تفعلوا وتواصلوا وتواصلوا بالمرف من المعروف. وانهوا عن المنكر ولا تستخفوا بحرم الله تعالى وبيته الحرام ولا تستخفوا بحرم الله وبيته الله الحرام ولا يغرنكم ما أنتم فيه من الأمن والقوة وإياكم والالحاد فيه بالظلم فإنه بوار وأيم الله لقد علمتم أنه ما سكنه أحد قط فظلم فيه والحد الا قطع الله دابرهم يعني دي كلمات أهلكهم الله تبارك آه يعني, يعني شوف ما فيش حد ظلم والحد فيه الا قَطَعَ اللَّهُ دابره و واستصل شافتهم وفحضروا فَإِنَّهُ فانه لا بقاء لاهله فقد رايتم و من سكنه قبلكم من وجديس والعمالقه ممن كانوا اطول منكم اعمارا واكثر قوه وأكثر رجالا واموالا واولادا فلما استخفوا بحرم الله والحد فيه بالظلم أخرجهم الله منها بالأنواع الشتى فمنهم من أخرج بالجذب ومنهم من أخرج بالسيف وقد سكنتم مساكنهم وورستم الارض من بعدهم فوقروا حرم الله وعظموا بيته الحرام وتنزهوا فيه وعم فيه ولا تظلموا من دخله وجاء معظما لحرماته واضح دكتور جمال أن صفة الظلم دي كانت متفشية أو يعني كانت من أشد الأشياء التي يقعون فيها حتى أنه يذكرهم بالظلم ويعلمهم أن عاقبة الظلم الهلاك والدمار ويذكرهم أيضا أن من كانوا قبلهم كانوا أكثر منهم قوة وعددا وجسما وكذا ثم إنهم لما ظلموا أهلكهم الله تعالى ياج هو اضيف الى ان قص الظلم ولا تظلم من دخله وجاء معظما لحرماته مم. مش بس كده واخر جاء بائعا لسلعته لانه كان ياكل اموال الناس اللي جايين بيعدوا السلعه بتاعتهم ياخدوا اموالهم فبائعا لسلعته او مرتغبا في جواركم ما يقعد جنبكم ما تطردهوش ما تحاربوهوش مش بس كده فانكم ان فعلتم ذلك تخوفت ان تخرجوا من حرم الله خروج ذلك خروج ذل وصغار حتى لا يقدر أحد فيكم أن يصل إلى الحرم ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرز وأمن والطير والوحش تأمن فيه ده حرز لكم وأمن وأمن أمن لكم حفظ النعمة لي ما بعد نعمة يبقى إذن سبحان الله يبقى إذن الجراهمة الذين عاشوا على الإسلام في عهد إبراهيم وإسماعيل وكانت لهم الريادة والقيادة لأن الناس كانوا يعظمون أهل الحرم يعني جزيرة عربية وأهل أهل الأرض يعظمون يعرفون قدر هذا الحرم وعشان كده كانت لهم حرمة حدش يطمع فيهم فلم يهيئ لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ربنا لهم الأمن والأمان في هذا الحرم فهو بيذكرهم بأن هذه نعمة ولئن شكرتم لأزيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لشديد فعشان كده ذكرهم الله الرجل وده شيء جميل ان يولد فيهم لسه ناس فيهم خير يذكرهم بهذا الامر وهذا ينسحب على أهل الحرم في كل زمان ومكان يعني عشان ودي رسالة ان الخير فيهم دائما نعم. يعني لا يعدمون رجلاً صالحا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونهاهم عن الظلم في البيت الحرام كيف كانت استجابتهم هل استجابوا لهذا الكلام أم أنهم صرفاً؟ لا للأسف أنه يعني ما كان فيه تجاهف وقف منهم رجل من من أهل من الجراهير قال من الذي يخرجنا من الحرم؟ يعني شوف وقف من الذي يخرجنا؟ ألسنا عز العرب واخترهم رجالاً وسلاحاً؟ فقال المضاد بن عمر إذا جاء الأمر بطل ما تقولون عشان كده فلم يقصروا عن شيء مما كانوا فيه ظلوا على من فيه واشتدت أخذتهم العزة بالإذن الحرافات يعني لذلك الرجل يعني إيه في هذه المرحلة من المراحل وجد أنه يعني يخشى أن ينزل العذاب بهم فلذلك قرر أنه هو يترك الـ الـ الحرم وإلى و... و... و... و... مكان آخر خايف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى ينزل بهم وخاصة أن طمرت زمزم و... وزي ما جربونا فرأيتم أن أصبح ماءكم غورة فمن يأتينكم بماء معين غي بالماء فالرجل الخشي على نفسه يقوله كان في غزلتين من ذهب وقعد السيف القلعية خدها وبحث عن البئر وتمر فيها الأشياء وقرر أن يترك مع ذلك جمال يعني حيقول كان فيه غزلتين من ذهب. أيوه وأسياب قلعة دفنا في موضع موضوع دي دي الغزلتين دول يعني كان كانت أصنام مثلا على شكل غزال ولا أي. يعني, يعني, يعني هو قد تكون من أط... من من أموال الكعبة لأنهم أكلوا أموال الكعبة الناس كانوا يوقفون أشياء على الكعبة احتمال تكون من لكن هو الخبر هكذا يعني. طب دي لماذا أخذها ودفنها هو بالقرب من. لأنها هذه أموال الكعبة. ولا يريد ان يعني يريد ان يحافظ على هذه الاموال أم ولا أم يتركها لهم يتركها لهم فدفنها واسياف يقول الزياف لما كان ولما جاء ما تعمل جرم في الحرم وما تسرق من مال الكعبه سرا وعانيه عمد الى غازلين كان في الكعبه من ذهب واسياف قال عيف في موضع بئر زمزم وكان مئ زمزم قد نضب لما احدثه واحدثت قبائل الجراهيمة في حرم الله الآمن من أحداث يا الله يعني ماء زمزم نضب هل نضب هنا المقصود بها هو قل ولا أنه انقطع تماما لا هو هنا هنا درس لأنه يقول حفر البئر مكان البئر وكان نضب ما ماء في مية خالص. فيش ماء خالص وكأنه قال يعني أدفن هذه الأموال هنا حتى أيوة. يأتي قوم يعبدون الله تعالى وعندئذ سوف يجري الله لهم الماء وعندئذ سوف يجدون هذا الماء نعم, نعم. يعني هو أراده كان أمين حاجة كده زي أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في, في المدينة وكان نعم. تحته نعم. كنز لهم نعم نعم يعني إذن الله يعني هو إذن بيت أسس على التقوى كان يعيش بجواره أناس مسلمون كانوا يعبدون الله ويعذرمون حرمات الحرم الآمن لكن بغوا وتجبروا وطغوا وأفسدوا في الأرض هؤلاء الذين بغوا وتجبروا وأفسدوا بد أن لهم عاقبة بد أن لهم عقاب من الله تبارك وتعالى استأذنك ناخد بعض الفاصل مشاهدان الكرام فاصل قصير ونعود بعده لنعرف كيف كان عاقبة هؤلاء الذين بغوا وظلموا نلتقي مع هذا المعنى بعد الفاصل هؤلاء القوم الذين بغوا وظلموا كان لابد أن يعاقبوا فكيف كان عقابهم أيها سيدنا الدكتور جمال الحمد كان لله هو الناس على فكر الجرحيم يقول عمر حوالي ألف سنة تقريبا يعني كانت لهم السدانة وكانت لهم الخدمات في بيت الله العتيق وكانت لهم الكلمة وكان الله يعني أعزهم الله بالإسلام وأعزهم الله بجوار بيت الله العتيق فلما انحرفوا يعني رضي قال لربنا قال لئن شكرتم ولئن كفرتم من عذاب الأشياء ربنا قال وانت تولى واستبدل قوم غيركم ذلك بان الله لئي مكو مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يعني يغيروا ما بأنفسهم ربنا يقول عليهم الخزاعين ومن الخزاعيين من القبائل التي هاجرت من جنوب بعد يعني قبل في عهد الدولة ما تسمى بالعهد الدولة السبوئية القبائل الخزاعية المهم منهم القبائل الخزاعية هذه عشان التفصيل يعني هاجروا إلى جوار بيت الله العتيق وقاتلوا الجراهم وأخرجوه من مكة يا قاتلوا قوما يعني كانوا ماكفين في هذا المكان منذ ألف عام نعم تواجهتهم منذ ما عرفون هنا لأن الدولة السبائية كان لهم مكان ولهم قبائل ولهم رجال ولهم أخلحة وقوة نعم كانت لهم طبعا ما هنا ولكن هنا بقى ابناء إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام اعتزلوا هذه اعتذلوا هذا الفتن وتركوا الموقف لغاية ما وغلب الخزاعي الخزاعيون الجراهيم يعني مم هنا زي ما جربنا سبحانه وتعالى وإنت تولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ضرب الله مثلا ثم لا يكون أمثالكم يعني ينخذ عيون هؤلاء كانوا قوما صالحين يبدو هذا أنهم كانوا صالحين ودول الذين البقية البقية اللي كانت منهم كانت على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعني تعرضوا لعدوان في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسيرا سرية فتح مكة ففتح مكة لكي يحررهم من قبضة بني بكر في حرم الله الأمن في السنة الثانية أسامينا من الحجارة. دي موضوع تاني لكن يعني الخزاعيون ظل ظلوا يتناثرون في هذا المكان آه، آه، آه، على صلاحهم وتقواهم هذا آه، آه، حتى بعثت محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا هو في وهو هو خزاع يعني رغم أنها يعني كان لها الأمر في بيت ولاية في بي في في مكة المكرمة لكن حصل إن منهم هم كمان نعم انحرفت من أهل الخزاع. صار قالوا طبعا يعني يقولوا ان كانوا وصلوا واصبحوا قوم سوء الشرك الشرك فيهم مظهر ذلك من خلال في واحد اسمه عمر بن لحي أول من سيب السواقب هو اللي أدخل عبادة الأصنام في بيت الله العتيق في مكة المكرمة ده من خزاعة أخي اللي باركين يعني شوف نحن استفقنا أن قصة إسراء مستمرة وقلنا أن الشيطان يعني مش ممكن يسكت للإنسان أبدا بنقول إحنا بنبحث عن النموذج الذي تصد شوف حرم إبراهيم عليه السلام والجراهم في بداية تاريخ انتصده في قصة الصراع لشياطين الإنس والجن واستمرت الأمور مستتبة وحرم الله الآمن يعني آمن مطمئن و... ويقصده العباد و... والطائفون والركع يعني ولكن لما فيه نوع من الغفلة و... و... وفيه انحرفات تحدث فيها نعياتهم زي ما قل ربنا سألك بأن الله يكون غيرا نعمة أن علىها قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم المهم إن الشاهد إن بدأ الخزاعيون يمارسون نفس الانحرافات اللي هو الشرك في حرم الله الآمن ظلم من دخل في عامنا ولا أحد يأمن في حرف الله الآمن سواء كانوا تجار أو ناس يقصدون البيت لتعظيمه يعني الانحرافات وقعت مرة أخرى في في هذه الحالة يعني صلت الله عليهم يعني قصي ابن كلاب قصي ابن كلاب اللي هو استطاع يعني ان يقولوا بعد ما خرج اه كان نجح في انه ينتصر على الخزاعيين واستطاع ان يستعيد زمام الامور في داخل بيت العتيق وفي هذا انتقلت يقولوا sedana البيت امر البيت العتيق الى قريش مرة اخرى من خلال قصية ابن كلاب نعم في عشان كده ابن كثير بيعلق على الخبر ده يقول رجوع سدانه البيت الى قصي بن كلاب فرجع الحق الى نصابه ورد شارد العدل بعد ايابه واستقرت بقريش الدار وقضت من خزاعه المراد والأوطار وتسلمت البيت العتيق لكن بما احدثت خزاعه من عباده الاوثان ونصبها اياها حول الكعبه ونحرهم لها وتضرعهم عندها واستنصارهم بها وطلب الرزق منها وأنزل قصي قبائل كراش أباطح مكة أنزلت منهم زواهر فكان يخال كراش الأباطح كراش الزوار فلما إذن عادت الأمور إلى إيه إلى سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام اللي ما دار حكمة ربنا وعاد الأمر إلى نصابه مرة ثانية أيوة ورجع ال الناس إلى دين الله مرة ثانية على يد قصي ابن كلاب وهنا بعد وقصية بن كلاب عشان يعني إشارة سريعة عشان نقدر نربط هذا يعني بداية سيرة ميلاده برسل محمد صلى الله عليه وسلم يقول له كان له أك أولاد عبد <تصفيق> عبد أيوة. أكبرهم عبد الدار الذي تولى خدمة بيت الله الحرام بعد وفاة والده وبعد وفاة عبد الدار صار الأمر في أبنائه وأبناء أخيه عبد مناه فكانت استقايا والرفادة لعبد الشامس ابن عبد مناه وكانت الحجاب واللوا والندوة لبني عبد الدار وانتقل السقيرة فدوع ذلك لهاش بن عبد مناف ولد عام 464 ميلادية وتوفي 510 ميلادية خال بالك محمد صلى الله عليه وسلم ولد 571 ميلادية الذي تزوج سلمة بنت عامر الخزرجية فوجدت له شيبة وبعد وفاة هاشم انتقلت الرفادة والسقيرة الى أخي المطلب 520 ميلادية الذي ذهب الى المدينة لاحضار ابن اخي شيبة اللي هو عبد المطلب من عند إخواني وبعد وفاة عبد المطلب تولى ابن أخيه عبد المطلب جد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم السقاة والرفادة خلي بالك تسلسل مم. دعوة نعم. إبراهيم عليه السلام اللي هو إبراهيم, إبراهيم إلى إسماعيل اللي هنا ثم قد أهم الحجامة أيوة. فقد ظلت في أيدي بني عبد الدار حتى وصلت إلى طلحة ابن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان بن عبد الدار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ولد عبد المطلب ده هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 نفر وست نسوة يعني ست عشر منهم العباس وحمزة يعني اعمام وعمات الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي خمستاشر ايوه وحمزه وعبد الله وابو طالب عبد الله اللي هو والد الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه وابو طالب واسمه عبد المناف والزبير والحارث وابو لهب واسمه عبد العزة وصفيه ام حكيم البيضاء وعاتكة اميمه واروى بره وام عبد الله وأبي طالب والزبير جميل إلا صفية فاطين من تعامفه إلى آخر ما ورد في هذا المصور فمحمد أشرف ولد آدم كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إن الله اصطفى كنانا من بني إسماعيل إن اصطفى كنانا من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانا واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم الله فرصول صلى الله عليه بإجاز... وسلم خيار من خيار يبا إذن هذا بإجاز سريع تاريخ الأمة الواحدة وتاريخ بيت الله العتيق مش فقط من زعهد آدم عليه السلام وتاريخ الأمة ولكن تاريخ, تاريخ, تاريخ بيت الله العتيق حن حن تناولناه في حلقة مفيدة نه هو تاريخ الأمة ال الواحدة وتاريخ بيت العتيق أن إحنا خلاصين تاريخ الأمة الواحدة تاريخ الأمة المسلمة اللي بيقول عليها تاريخ عصور الحجرية وما قبل التاريخ وتاريخ الإنسان اللي ما كنتش يعرف له رب ولا دين هذا هو تاريخ الأمة الواحدة أشرف تاريخ أص... أ... أنص... هذه الأمة التي تعرف ربها منذ أن خلق أول بشر على وجه الأرض أيوة. وهو آدم عليه السلام نعم. وهذه تحتاج يعني نصل إلى مجموعة دروس مستفادة حقيقة في لازال وقت إن نستطيع أن نحن إن شاء الله نعم. ندخل نعم. على الدروس نعم. المستفادة من نعم. من هذا الموقف المفهد أن أول حاجة أن مكة تنفي خبثها بيت الله العتيق مكة تنفي خبثها نعم. وأن الله في حياة الأمم حيث تقصد بمكة تنفي خبثها اللي هي فكرة أن كل من يظلم في مكة يكون جزاؤه الهلاك كل من يظلم كل من يبغي نعم. كل من يهدر حرمة حرم الله الآمن كل من يهدر حرمة الإنسان تنفي خبثه. خبثها نعم. عشان لأن الله جعلها حرما آمنا ما ينفعش حد يعمل الكلام ده فيها أيوة أيوة وقد يستدرج لكن في النهاية عشان كده يقولوا تبكوا تبكوا يعني تدقوا سموها بكة قالوا تبكوا أعناق الذين يستخفون بها نعم ومن أسمائها الحاطمة التي تحطم من استخف بها نعم فإذا فمكة هنا تنفي خبثها ولله في حياة الأمم سنة ربانية لا تتغير ولا تتبدل إيه هو السنة التي تتغير إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم اللي زرطة لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشيكون بشيء من خلال آية دكتور جمال يبدو يعني وعد الله للمؤمنين أنهم إذا يعني قاموا بشروط معينة مكن الله لهم نعم. وإذا مكن الله لهم فالتمكين أيضا له تبعات وله مسؤولية يريد نلقي الضوء على المثال إذا ربنا سبحانه يعني نقول إبراهيم وإسماعيل والجراهم الله سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض هو في حرم الله الامن كمان مش بس ك في أشرف البقاء نمرة اثنين انه مكن لدينهم الشريعة مطبقة الحدود مقامة آه الأمة آه الناس يأمنون هذا التمكين الرباني كما قلنا وكمان يأتيها رغ... رزقها رغدا من كل مكان استجابة لدعوة إبراهيم لا. فاجعل أفئدة من الناس يتهوا إليهم وارزقهم من الثمرات الله. لعدهم يشكر الأرزق در فإذا هذا تحقق وربنا سبحانه وتعالى علمنا أن ده يعني له شروط وتبعات التمكين للدين والاستخلاف والأمن والأمان الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور نعم فالحمد لله كان هنالك من يأمر لكن لما فشت المنكرات والناس ما اصبحوش يعني يتناهون عن منكر فعلوه واستهانوا بحرمة البيت العتيق ربنا سبحانه وتعالى يعني استبدلهم زي ما قال ربنا يعني إبراهيم وزرياتهم يعني ربنا مكن الله لهم في حرمه ولكن جاء الوقت الذي قصر فيه زرية الممكن لهم في أرض الله في حرم الله الأمن عن القيام بواجباتهم تركوا الأمر بمعروفة عن المنكر تركوا التواصل بالحق والتواصل بالصبر ظلموا أنفسهم بالشرك بالله ظلموا غيرهم بغيا في الأرض واستخبارا استحلوا حرمة البيت العتيق ظلموا من دخله أكلوا مال الكعبة ظلموا منهم وظهر منهم الفسق والفساد حتى أنهم كانوا يأتون الفاحشة يعني في في حرم الله الآمن دي مشكلة يعني خطيرة جدا آه. يعني وبهذا نسوا عهدهم مع ربهم وعهدهم مع أنبيائهم ونسوا الأساس الذي أقيم عليه البيت العتيق وحرم الله الآمن وهنا كان لابد نتحقق في سنة ربانية أخرى في هي هكأني من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا النقرة فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرة إذن الدولة. فأهم درس نتعلمه من هذا الموقف دكتور جمال أن مكة والبيت الحرام ينفي خبثه وكل من ظلم وكل من خرج عن أمر الله تبارك وتعالى في هذا المكان كانت عاقبته خسرة وكانت عاقبته الهلاك والدمار والخروج من هذا المكان نعم يعني هو علشان كده يعني بس أريد أن يعني في في سطر نعم. خلص. نعم هو فصلت الله الجراهيم الخرزاعيين ليخرجوا الجراهيم من حرم الله الآمن بعد ألف سنة نعم وزابنا قالوا وانت تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم يكونوا أمثالكم وبعدين وجاء الخزاعيون قد مكن الله لهم في حرم الله الآمن ودارت زمان دورته ونسي الخزاعيون سيرة الذين ظلموا وفسقوا في حرم الله الآمن فكان على الله أن يخرجهم وإن يستبدل قوما غيرهم فالله لا يحاب أحدا ولا يعطل حكمه من أجل قرابة أو نسب وإن شاء فعل ولكن الله عادل عنده معايير وضوابط لا تختل فلله الحمد والمنة حينما فسق الفزاعيون صلت عليهم القراشيين الذين انتزعوا منهم ولاية بيت الله الحرام والحرام الآمن ودار الزمان دورته وأشرك القراشيون من أبناء إسماعيل وفسقوا وظلموا بل وقعدوا في طريق الإسلام الذين يريدون توحيد الله رب العالمين وصدق فيهم قال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين فكان لابد أن يصلت عليهم لقد صلت عليهم أنصار التوحيد محمدا وصحبه فاخرجوا المشركين من بيت الله الحرام وتهروا الحرم الآمن من أدران الشرك وارتفع نداء الله إله إله محمد رسول الله في كل ربوع الحرم الآمن بل على كل الأرض وهذا. وظل البيت الحرام وظل البيت العتيق محررا يذكر فيه اسم الله منذ هذا الحين وحتى الآن وإلى تقوم الساعة إن شاء الله وبهذه الكلمات الطيبات وبهذه النهاية السعيدة للبيت العتيق نختم هذه الحلقة وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نأخذ تاريخ هذا البيت العتيق. بعد أن تحدثنا عن تاريخ الأمة الواحدة ارتباطا بهذا البيت العتيق ولكن نشكركم في النهاية شكرا جزيلا ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازينكم وموازين المشاهدين الكرام وميزان حسناتنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المشاهدة والمتابعة وإلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة لنكمل تاريخ بيت الله العتيق الى هذا الحين لكم مني اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>